السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم الله وبركاته الشيخ ربيع حيك الله انا معك شباب من المغرب ايوه بعض الشباب قرؤوا كتاب المغراوي الاخير ولبس عليهم ونريدك بارك الله فيك ان تبين لنا قرؤوا ما كتبه ابو عبد العزيز لو ما شرف الانترنت قرؤوها ابو عبد من طانطان ايوه وكذا في يدي ترتيبين برال المغراوي وكدبي وهيوري بماذا تنصحون الشباب في المغرب بارك الله فيك نصح الشباب اتباع كتاب السنه والبعد عن التعصب اهل الباطن المغراوي من اهل الباطن رجعات الفتن والشغب وبعد الشباب يا شيخ يريدون ان يلبسون على بعض الشباب الذين عرفوا الحق يقولون ان يو... الان يتلاعب باصول اهل السنه ويميها ويقرب الشباب الى البدع ويحارب علماء السلف السلفيين هو اسوء من عدنان فاحذروه والا يد كتاب السنه ما لجالس رف وتم وتم اتباعه